لَكُمْ نَزيرُ النُّبيِّ أَن يَعْبُدُ اللَّهَ وَالتَّقُوهُ وَأَقْيَعٌ يُوفِر لَكُم مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُعَخِّر إِلَى إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى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 سَنُعِيدُكُم فيها وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا ۚ لَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا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 فَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا لَا يĞُثَّ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا فَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا خَطَأُوا يُورَقُونَ فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ آنصَرًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ kain tazrhum yıllı übädak ve la yıldu illa fajran kaffara Rabbü firli ve li waliday ve li man dıkal